قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات اتوني بكتاب من قبل هذا او اثره من علم ان كنتم صادقين ومن اولوا ممن يدعون من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وَإذاَا حُشًا ينَّاسُكَانُوا للَهُم عذَاأَ وَكَانُوا بععبادَتهِمْ كَافِرين وَإِذاَا تُتِلَعَلَهِم آيات نَ بَنَاتٍ قالَا الذيينَ كَفرَوا ق الذيينَ كَفرَروا لِحَقِّلَ هذا صِحرهُم مُبين أَمْ يقولُُ نَفَْرااح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 ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصفين الإنسان بوالديه إحسانا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 يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا وَجِئْتَنَا لِتُفْكِنَا عَن آلِهَتِنَا فَأَثْبِتْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وتعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا, إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق به ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا مَا حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ولم يعي, بقادر وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيَيَ الْمَوْتَى بَلَا إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارُ أليس هذا بالحق قالوا بلى ورب سَجَو قَل العَذَاب بِمَا كُنتُم تَكفُرُونَ فَاصْبِر كَمَا صَبَرَ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِل لَهُم كَأَنَّهُمْ يَوْمَ ما مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ